اجاب الغريبة عادت Doomia Jagar اجاب الغريبة عادت Doomia Jagar في الكرب لا جيت عنها بمصيبة لوثت منها هرةيبه ورجعت لي غريبة وانا ما انت يا جابر ديج محنتنا الرهيبة من سبانا مثل بولغ السليبا من عذر النوائب تت عيوني مناظر يا جابر اه مناظر النوايه مناظر حسينيه بصوت الرادود ميرزا حسين كاظم